بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَس ۝ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ تَنزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ لِتُنذِرَ قَوْمًا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 وَسَاءَ عَلَيْهِمْ أَنْ دَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ خَشْيَةَ الرَّحْمَنِ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ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 أَيَرُنا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَمَسَنَّكُمْ مِنَّا عَذَابًا أَلِيمًا قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَمْ إِن ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَجَاءَ مِن أَقْصَى الْمَدِينَةِ 111. رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين 112. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون 113. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون 114. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني 114. لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون 115. <تصفيق> إني إذا لفي ضلال مبين 116. <تصفيق> إني آمنت بربكم فاسمعون 117. <تصفيق> قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء من جند من السماء 119. صيحة واحدة فإذا هم خامدون 110. يا حسرة على العباد 111. ما يأتيهم من رسول 112. إلا كانوا به يستهزئون 113. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون 114. أنهم إليهم لا يرجعون 115. وإن كل لم يروا نِعْمَ الَّذِي مُحْضَرُونَ وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوهُ مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ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 119 وكل في فلك يسبحون 110 وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون 111 وخلقنا لهم من نثله ما يركبون 112 وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون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 119. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون 110. فلا يستطيعون توسية ولا إلى أهلهم يرجعون 111. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداف إلى ربهم ينسنون 112. قالوا يا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 119. يوم في شغل فاكهون 110. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون 111. لهم فيها فاكمة ولهم ما يدعون 112. سلاموا قولا من رب رحيم قُنْتَزُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْمَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كثيرا افلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوا فاليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على افواههم وتكلمنا وَاتَّشْمَدُوا رُجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَقَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَنَا يَضُرُّونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا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 لا يستطيعون نصره وهم لهم جنود محضرون فلا يحزنك قولهم اننا نعلم ما يسرون مُصَفَّتٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ بِينٌ وَأَضْرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ ۖ قَالَمَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ۖ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُم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 149. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء